موقع رياض القرآن يقدم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما خرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك